خير المغضوب عليهم ولا الضالنين ألف لا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 ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدفدر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم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 ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا فرجئنا نعمل صالحا ان ننقنون ولو شئنا لاتينا كل نفس هدى ولكن حق القول مني لاملا انجها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 افلا يسمعون او لم يروا ان نسقوا الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا فنخرج به زرعا مِنْهُ منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح ان كنتم صادقين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 هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلين فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما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 إنا لخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا واتكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآية من فضة وأكواب كانت قواريرا من فضة مقدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم نؤلؤا من وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم فياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا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 وأصيلة ومن الليل فسجد له وسبح ليه طويلا إنها غلا يحبون العياذ ويدعون وراءهم يوم ثقيلة